فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقلتمهم فشدوا الوثاق فإما من بعد فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم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 فَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ من رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ شُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَاءٍ غَيْرِ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى.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 ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض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 ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في نحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم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 فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب وله وَإِن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم تَكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فيحفكم تبخلوا ويخرج وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ هَאَنْ تُمَّ أُلَاءِ